وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام نورنا بالشرائع والأحكام وفضلنا على سائر الأنام برسالة الإسلام والصلاة والسلام على رسول الإسلام على القدوة والإمام خير من صلى وزكى وقام وجاهد وصام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن على شرعه مستقام عباد الله الحياة أيام معدودة ولحظات محدودة وأنفاس محسوبة ووقائع موقوتة ومواقف مشهودة ومن الناس من يدخل الحياة ويخرج منها يولد صغيرا ويموت صغيرة دون أن يكون له أثر جميل أو موقف نبيل هذا إذا لم يترك أثرا قبيحا و موقفا لإيمان وإن الحياة مليئة بالأشخاص والذوات حولك ولكن لا يستوقفك منهم إلا صاحب رسالة ودعوة وقيمة وعطاء وبالتالي قيمة المرء في دنياه بدينه ولكن قيمة المؤمن في دينه بعطائه ومن يوقش حنفسه فأولئك هم المفلحون فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها آناء الليل وأطرف النهار ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق الإنسان الذي يعيش هذا العمر القصير وهذه الأيام المعدودة وإن طالت ينبغي أن يعيش لآخرته عيشا حقيقيا بأن يقدم في الآخرة، وإن التعامل مع المال يعتبر من أخطر القضايا، فإن المال من المغرور من المحبوبات والمطلوبات والمغروسات في الفطرة، وتحبون المال حبا جما زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف إذا قضية المال من القضايا الكبيرة جدا ولذلك يتعامل معها الإسلام بمنهج واضح منهج منهج يقوم على المصالح وعلى رعاية حقوق البعض وعلى تلقية النفس من الشح وعلى ترابط المجتمع وتنقيته من الغل والحسد وعلى محاربة الطبقية محاربة إيمانية روحية مع أن الإسلام لا يمنع من التملك لأن التملك غريزة وإلى غير ذلك من الضوابط والشروط التي وضعها الإسلام بأن الأغنياء يخرجون أموالهم على قسمين صدقات مفروضة والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وسماه محروم ليستشعر الغني هذا الحرمان ومداه فتعاطف نفسه معه وهذا المنهج العظيم في التعامل مع المال أجله أن الإسلام يعطي المال قيمة ولكنه يجعل المال من أجل القيم وليس من أجل المتع الشخصية ولذلك يقول تعالى ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة أي أقام الله الحياة بالمال وهذه حقيقة مفروغ منها الحياة تعتمد على المال في الحركة في الطعام في الشراب في, في لبسنا في زينا في حركتنا في كل شيء يعتمد الناس على المال ولكن الإسلام كان منهجه فريدا في استخراج المال من الإنسان وهذا أهم شيء إن إخراج المال من أثقل الأشياء على النفس الشيطان يعيدكم الفقرة والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا إن التصدق بالمال وإخراج المال في سبيل الله من أصعب الأشياء فجاء منهج القرآن في تربية النفس وتزكيتها وتقويمها لإخراج المال منهجا فريدا أول شيء يذكرك بالمعاد لما يخبرك بإخراج المال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال يذكرك بيوم القيامة من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق يذكرك بأن هناك موت وأن هناك آخرة وبذلك ينتزع منك المال بطيب من طيب طيب نفس ورضا وانبساط وجه والإسلام يعتبر. أن أعظم الصدق ما كان عن رضا، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم المنهج الثاني الإسلام يذكرك بأن المال فيه أوم القيامة أجر يقول سبحانه وتعالى في ذلك وهذا اعتاد الناس أن يقولوه في المساجد عندما يقدم أحد لأجل أجل أن يتسول أو يخبر الناس ليعطوه ليقول لهم إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا نعم وما تقدموا لأنفسكم من خير وما تقدموا لأنفسكم ليس للناس إنما هو لك لأنها حسنات سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشاد فقالوا ذهب كلها وبقي فخذها أي تصدقوا بكل الشاد وأبقوا له الفخد قال لا يا عائشة بل بقي كلها وذهب فخذها إن الذي يبقى ما كان في الآخرة ولذلك يعلمك القرآن أن المال إنفاق في سبيل الله استثمار حقيقي في الآخرة وكذلك لإخراج المال من النفس يذكرك الله بأن المال ليس هو مالك وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فنحن فقط ندير هذا المال وإلا فإن الله جل وعلا سبحانه قادر على أن يبدل الأمور وعلى أن يقلبها فبالتالي لا أحد من الناس يمكن أن يدوم على حالة واحدة وبالتالي يخرج منك الالال بهذا المنطق القوي الموضوع يخرج منك المال بطيب نفس وعن انشراح وبسلامة صدر بل بعض الناس ينفق ماله وهو في قمة السعادة وهو في قمة الفرح ثم من منهج الإسلام في القرآن في إخراج المال من النفس التذكير بأن الذي تعطيه محتاج ومحروم وهو من إخوانك وهذا حقه عليك وإلى غير ذلك ثم يذكرك الدين بأن إنفاق المال في سبيل الله تعالى إنما هو زيادة للمال في الدنيا قبل أن يكون فيه أيضا أجر لك ما نقص مال من صدقة بهذا المنهج المتفرد القرآن والسنة يتعاملان مع أخطر قضية وهي قضية المال وهي من القضايا الحساسة الخطيرة وبالتالي أكثر الناس إنفاقا في سبيل الله في العالم هم أهل الإسلام مواساة بينهم وتراحماً وتقديماً للخير وإحساناً وإسرعاً في إغاثة الملهوف وإلى غير ذلك من القيم الإسلامية الرفعة وإن من أعظم طرائق إخراج المال والإبقاء على هذا المال هو قضية الوقف أن توقف المال وهو أن تجعل المال طويل الأمد في الأجر الوقف حقيقة أن أوقف هذا الشيء معناها أنك تريد أجرا طويل الأمد حتى بعد أن تموت قال عليه الصلاة والسلام والحديث عند مسلم وعند أبي داود وعند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة, صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له وعند ابن ماجه، وعند ابن خزيمة قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من الحسنات إلا قال ترك مصحف وتعليم علم ونشره وحفر بئر وبناء مسجد وبيت الابن السبيل بناه أو نهر أجراه هذه الأمور إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من الخصال غير عشر علوم بثها ودعاء نجل وحفر البئر والصدقات تجري يعلمك الإسلام أن تتعامل مع قضية المال تعاملاً راقياً هو أن تدفع مال يبقى لك أثره بعد أن تموت وفي حديث ابن ماجه قال أو صدقة أخرجها في صحته وحياته يبقى أجرها له بعد مماته وهذا يعني أن الصدقة الجارية هي التي تفعل من مالك وأنت حي ولكن بعد أن تموت يصلك ولكن ليس كالذي فعلته وأنت حي وأبقيته الوقف أحبتي الكرام من القضايا العظيمة التي تعطلت في بلاد المسلمين، وهو حبس الأصل وتسبيل الثمارة تعمل حاجة توقفه عندك عمارة تقول العمارة دي لالله تاني لحد يوم الخيامة إلا تتكسر براها بعد ما تموت تقول هذا المبنى لله يبقى حبس أصله لا يباع. ولا يورث ولا يوهب كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه ويبقى تسبيل الثمرة تنفق في أوجه الخير وفي سبيل الله إلى يوم القيامة أن توقف شيء هذا الوقف يبدأ من المسجد المسجد وقف في سبيل الله شخص بنى مسجد ممكن نفر واحد بس يبني جامع براوة ويبني المسجد وقف له طالما المسجد ده موجود هو يموت الحسنات تجري عليه وهو في قبره إلى يوم القيامة هذا, هذا وقف المكان الذي نحن الآن فيه ونصلي فيه هو وقف من الأوقاف العظيمة وبالتالي هو حبس الأصل وتسبيل الثمرة ويسمى وقفا والوقف يتعامل الشرع معه بقوة فهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من الصدقات الجارية إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية تجري إلى يوم القيامة وبالتالي نقول أيها المسلمون بأن الوقف لا يجوز تعطيله ولا يجوز التلاعب التلاعب فيه ولا يجوز آآ آآ سرقته وهذا من أسوأ الأشياء فبالتالي الوقف ترتبط به مصالح الأمة الكبرى بالوقف ترتبط في الوقف مصالح كبرى للأمة من سد الثغرات وسد الخلات ورعاية المحتاجين وإنفاقها في أوجه الخير ولكن الوقف يحتاج إلى نفس مؤمنة زاكية قوية تتجرد من الدنيا شخص عنده شيء يقول لك هذا وقف في سبيل الله ممكن تكون طوبة تخذتها في جامع وقف لك ممكن يكون شيء بسيط في ناس عندهم أوقاف بسيطة جدا صدقات تجري إلى يوم القيامة حفر البئر جاء سعد رضي الله عنه بن عبادة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت أمي ماتت فأي صدقة أنفع قال الماء فحفر لها بئرا الوقف لو لو لو لو فعل هذا الوقف في بلاد المسلمين لكفينا المحتاج ولتعاملنا معه بأدب ما أفزون عليه الوقف بناء يقول لك وقف لطلاب العلم خلاص عمارة يرجع عائدها لطلاب العلم تؤجر للناس بأغلى الأثمان ويرجع عائدها إلى أناس معينون إلى يوم القيامة إلى جنس معين من الناس أول من وقف في سبيل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام أوقف وأوقف الصحابة من بعده كما قال جابر رضي الله عنه أوقف النبي عليه الصلاة والسلام أوقف أمور من من من من من مما يملك جعلها وقف في سبيل الله لما جاء المدينة قال يا بني النجار أتأمنونني على حائطكم المسجد كان في محل حقه ناس قال أتأمنونني تدينوني وتثق فيني وأنا أبني الجامع بعدين أديكم حقه قالوا والله لا نصلب ثمنا له إلا الجنة تركناه لك يا رسول الله في سبيل الله هذا وقف وقف عظيم المسجد النبوي وقف عظيم إلى يوم الدين في ناس ب عندهم وقف ب بي بطيب نفس وبانشراح لما قلنا داين نزيد المسجد بتاعنا والمسجد وقف و قلنا داريم ناس تبرعوا جاني واحد بعد الصلاة قال لي يا أخي البكف كم المسجد ده شنيتيم بكف كم قلت له مية مليون قال لي تاني ما ما تسأل زور خلاص الموضوع عليه أنا قلت يا خزور ده بغير الرأي وحسر، الزول في المال بغير الرأي وسرعة يقول لك أنا بديك مية تلف إذا ماشل البيت بتبقي خمسين وكان قاعد يومين بتبقي عشرة وكان بيجت أسبوع بزوق منك تاني المال ده خطير أنا قلت الزول ده كده جاني بعد يومين أداني شيك بمئة مليون. قال ليه أنا كلا لكن مش القروش إنه أدى قروش لكن فهم ذاته قال أدى المشي بمئة مليون قال ليه شوف يا شيخ أنا بيعتها بيوت عشان أخذتها في رصيدي وكتحول لكم قال ليه أنا باني عمارة اللاخرة ما عندي في أي بنا هات تحق قال والله فهمه ذات يا كيف الشيك الثاني قال لي ألاقيك بين يدي الله ما في زول يعرف الكلام ده. أنا و أنت بس لو أجل سألك ما يجيب سفرتي لذوي لو قال لك منه عجب أن يفعله حيثين إنه فهمه فهم آخر ما في ذلك يمكن أن يبني جامع يتبوبر يخذ جامعه يا أخي يتبوبر في جامع يقول أنا بنيت أنا سويت أنت منو يا أخي هذا الشيء لا يحق الله قال لي باع بيته عنده بيوت باعه عشان تم المئة مليون وبشخ شاء القروش خدته قال لي الآن تصرفه المئة مليون الآن تصرفه وتتم الجامع وذلك يعرف ما فيه فهموا قال لي أنا بنيت عمارة في الدنيا لكن والله قال لي أنا الآن فت الخمسين فكرت في الأخرى ما تقول عندي أي ابنة قال لي بس قلت الحمد لله إنه الزول دجال الكلام ده في الجامع عشان يكبله بيت في الآخرة ده يلا بيت في الآخرة والله في ناس فهموا في نأت الصدقة قناعة راسخة أنها توفيق من عند الله شوف الرب بوفقه بالصدق والربنا ما بوفقه والله لو كسر ورغمت ما يصدق خاصة لي الله. يا أخي في ناس بالدركورة بيت الكورة بسخة كان جيتوا في جامعة إدك ما يختلف لو مشت تخمطه قلوا عندنا ما وفي الكورة يا أخي جالك في زول لاعب استولى بمليار وكمان سودان. بمليار في لاعب سوداني بيستاهل مليار كده برو نزود أمور ال... جال بمليار قال. مليار والله العظيم أنا ما أعرفه إلا أنا بولا من رخامين مين في واحد في الاثنين وقل وقال كم كان السودان هو ذاته سودان إيش أراه السودان ما نفع برا ما نفع ما شاء حقه برا هذا كم قال كم في زول حفظ لاعبنا الهلال الغلبة نيجيريا ما أعرف أي واحد ده وكم كذا ما أعرف تمام التمام أنا مبسوط لأنه زي غير الكورة ما بيفع. كمش على الجامع زيد كمش على الجامع بخاف الشيطان بيقول له والله يتفلس فلس في في في الدق في ال... اكلمك والله في الكوره افلس ولا الشيطان يقول افلس من ما اجي جامع الشيطان يقول له والله يتفلس فلس يا زول الجوامع دي حقه السعوديين والقطريين الخليج والله يبنوا نجد انت ما عندك شغله في يقول له كده والله سبحان الله والله شيء مخيف لكن قناعة راسخه عندي الإنفاق في سبيل الله توفيق ما أي زوال بدخل يجيبه وبينفق في سبيله، الله إلا زوال بخاف الله ونفسه عظيمة إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلما من الإسلام ثلما وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة وموت فتن كثير الجود محل. فإن بقاءه خصب ونعمة وموت الفارس الضرغام هدر فكم شهدت له بالنصر عزمة وموت العابد القوام ليلا ينادي ربه في كل ظلم فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة وباقي الناس هم همد رعاع وفي إيجادهم لله حكمة ما أن يزول من الدين وما أي زول بضحي في سبيل الدين وما أي زول بيقدم الدين ويجعل الدين مقدم في حياته حسى قال لك مباراة الهلال ونيجري أعلى دخل رقم قياسي قال قبل كده ما حصل قال كلهم مواهيم أي زول مشا دفع قروش عشان يخش سواء كافي مقصورة اسمها شنو جانبية ولا مقصورة شنو ما عارف دفع قرش والله الله من يخلك يوم القيامة لأنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة قبل ما يجيب كويس حتى يسأل عن أربع عن أربعين عمالي من أين اكتسبه قل لي بالحلال ومشتغلت مرابحات وكده وفيما ما أنفقه قل لي في الهلال عشان الناس ما يزعل قل لي في المريخ برضو كعبي تقال يعني أنا ضد الهلال ناس اسمعو كامد يقول لك ده ظاهر على من لا لا من الرخابة ولا هلا لا أنا مسلم كويس شوف الناس دي تأكدت إنه أكبر جماهير في السودان هم جماهير الكرة والرياضة ما جماهير الدين جيب لي حزب عضويته أكتر من الهلال أي حزب عنده عضوية أكتر من الكرة ما في والله الناس دي عندهم قدرة ناس يعني الناس كانت ترشحوا في الانتخابات يفوزوا الناس ناس الرياضة كتار كترة يا أخي اليوم ما ماشي في الشارع حمونة نمشي حمونة الناس مملصين واحد تلقاوه شاب مملص القميص عريان في الشارع يعمل كذا يا ناس قال الهلال غلب نيجيريا والتريخ ما جغل بالنيجيريا ويقول لابس هدومه وفشنه يجعلهم مملص هدومه وفشنه ماذا هذا الجن أو ماذا يعني؟ هلال غالب نيجيري أي مبروك؟ لكن خليك لابس يدوم خليك محترم وبرضو هلال يغالب نيجيري يا مالو؟ ويرقوسه في شائر يرقصوا؟ والله استغربته قلت والله ك... كان كده ناس الكورة ديل حب يترشحوا في الانتخابات كتار كترة؟ يا ما معقول؟ عماله من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ تسأل يوم القيامة عن هذه الصحابة كان فهمهم للوقف فهما عاليا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصبت أرضا في خيبر كان هذا سهمي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله لم أصب في حياتي مالا هو أنفاس عندي من مال خيبر مما الله قال يعني خلقه ما عنده مال عنده قيمة هو بيحبه شديد زي خي بعضه، فجئت أستأمروك دائر استشيره يأمر يأمر في المال ماذا أفعل؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لا حبست أصلها وتصدقت بها؟ حبست أهلها أصلها تقول المال ده ده حق الله خلاص. انتهى الكلام. كويس واحد جاءني قال لي يا خنا دائر مكيف المكيف ده أخذته في الجامع كويس لحد يوم القيامة أنا دائر أعمل كده يكون علي لحد ما أنا أموت بس يكون مخدود في الجامع دائر حاجة تكون مستمرة يعني هذا عنده فهم في إنه الصدقة يخواننا الوقف نوع من أنواع الصدقات النوعية ترقية للصدقة واحد بلك الديني هاك مئة ألف خلاص تمام. ربنا يدخنك الجنة إن شاء الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرة وأتيت أجري عظيم إن شاء الله ما في شك لكن واحد يقول دي مية ألف كل شهر مية ألف كل شهر ده, ده بيختلف زول أدى زول لا مسكين أدىه مشاهل وفي زول داير يعطي يعطي يريد أن يعطي مالا مستمرا أجره له إلى يوم القيامة وراثة مصحف، وبناء بيت لابن السبيل، أو بناء مسجد لله سبحانه وتعالى، أو حفر بئر، أو إجراء نهر، وإلى غير ذلك إخواننا الآن نحن نريد أن نرقى بالناس إلى مفهوم الصدقة وما ينفع الأمة. الآن يا إخواننا ممكن تكون أعظم صدقة عندك أن تتصدق لمراكز غسيل الكلى في السودان. لكثرة ما يعاني هؤلاء أعرف شخص الصدق لزول بتكلفة عملية نقل كلا برا السودان كامل على نفقته قال لي دايره طالما زول ده حي وطالما يزوج وطالما ينجب بذرية وطالما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنا يكون عندي أجر وأنا تحت الوطن وأنا تحت الأرض وتحت الثرى جب يبغي أن نرقي من مفهوم الصدقة أن نجعلها صدقة دائمة. الوقف ينقل الصدقة من كونها صدقة عادية إلى استثمار حقيقي في الآخرة. فبالتالي قال عمر رضي الله عنه: فحبست أصلها التصدق على فقراء على الفقراء من ذوي القرب وابن السبيل وفي الرقاب شوف وللضيف لا تهم وهذه أحكام الوقف ولا تورث وهذه من أحكامه ولا تباع والوقف لا يجوز نقله إلا إذا تعطلت مصالحه ويدخل فيما هو من جنس الوقف بمعنى في جامع الناس عملوا جامع جنبه أكبر منه طواله وداليا قولوا الناس فيه القطعة أو الجامع القديم لا يجوز إنه يعملوا في شيء إلا يدخلوه في مسجد أو أن ينقل بعد ذلك بإذن الواقف إلى غيره من أنواع الصدقات وقال ولا بأس هذه أحكام الوقفي في حديث عمر ولا بأس بأن يوضع على الوقف من يديره ويأكل منه بمعروف غير متمول يعني في الوقف ده اسم ناظر الوقف يدير الوقف الآن الأوقاف بالديرة مثلا مؤسسة أو جسم من الأقسام في وزارة الأوقاف اسمه مثلا الأوقاف هؤلاء يجوز لهم أن يديروا الأوقاف لصالح الأمة ولصالح المسلمين وأن يأخذوا راتب يكفيهم غير متمويلين يعني ألا يجعلوا هذا الوقف يخرج الوقف عن مقصوده لأن يكون هذا الوقف لهم هم إنما لعامة الأمة ويجوز أن يكون الوقف من كل مال شرط أن يكون حلالا وأن يكون متقوما قال النبي عليه الصلاة والسلام أما خالد بن الوليد فإنه احتبس أدروعه وأعتاده في سبيل الله. خالد الجابر رضي الله وسلم قال اسمع دي دي سيوفي ودي دروعي أنا بقاتل فيها لكن لما أموت ما يشلوا أو أهلي ولا أولادي. تكل للمسلمين كل مرة يجي واحد بطل يلبسه وتعني موت ويخلى للبعض احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله جاء أبو طلحة الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحا والحديث في الصيحين وبيرحا فاتحة على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم جنينة فاتحة على الجامع يا أخوة والله دي جنينة دي جنينة تجينة قال وإني أريدك أريدك أن تضعها حيث يأمرك الله أجلين دي لأم الله أرجو شوف الفهم ذاته يا أخواني نحن نصدقه لكنهم لا يمكن قال لي داير لي بيت في الآخرى قال لي أنا فكرت عمرنا كله أهاجر وأشتغل وأتاجر أعلم لي بيت في الدنيا قال لي لي جيت نفسي ناسي الآخرى تماما يأخذ لي بيت في الآخرى شوف الفهم العالي هذا دقا له يا رسول الله أحب مالي إلي بير رحاء وإني أريد أن أستأمرك عليها تضعها حيث يريك الله أو حيث تريد أرجو عند الله برها وذخرها فهم أهم شيء تصدق بفهم ما تصدق ساكت تصدق بفهم والله يا إخواننا أنا بستغرب للناس اللي بيصدقوا للباطل اللي بيصدقوا للفن والفنانين والغناء والغنايين يصدقوا شيء أنا بس أعتبر خذلان خذلان مبين قال أرجو برها وذخرها عند الله يوم القيامة قال بخن ذلك مال رابح ذلك مال رابح قال له اجعلها في الأقربين فقسمها أبو طلح على أقربائه بالله يزولي يقسم جنين يجيب ناس يدخلوا وجنين يقولون أنه يحقتكم حسد والله كذا تعمل الناس ما يريحوا يقول لك يا زول أنت تصدق بس ما في مشكلة الجنة نخليها أدى الجنة نفسها ال ال الإسلام يا أخواننا الوقف ينبغي أن يعلم جميع الناس أن الوقف لا يرتبط بالمال الكثير قال عليه الصلاة والسلام من احتبس فرسا في سبيل الله فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزان حسناته يوم القيامة شوف كيف من غرس في صحي المسلم غرسا فما من طير ولا إنسان يأكل منه إلا كان له يوم القيامة صدقة تزرع زراعة شجرة واحدة تقول دي تقول زراعة دي كلها نشيلة ونعملها. دي حقة الله تطلع براها ما زكا غير الزكا هذا وقف الإسلام يريد أن يعلمنا الوقف بكل صوره وبكل أنواعه نسأ الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى وأن يستعملنا في الخير إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه هذه دعوة لكل واحد منا أن يسعى وأن يجتهد في قضية الوقف بالقدر الذي يقدر عليه ضع مالك في أجر دائم وفي صدقة شوف الإسلام يسمعها جارية صدقة جارية تجري ولا تنقطع وأبواب البر كثيرة وأبواب الخير كثيرة الأيتام الأرامل المساكين المستضعفين وما أكثرهم في بلادنا نسأل الله تعالى أن يعيننا وأن يهدينا إلى التي هي أقوى اللهم عافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك اللهم من لنا فيما أعطيت